ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه ان الله كان عليما حكيما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 وَإِنْ خِفْتُمْ شقاق بينهما فبعثوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وَحَكَمًا من أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا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 ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما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 وَإِن كنتم مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منكم من الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا مَا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 ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يزكي من يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أُنظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا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 أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ على مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ ملكا عَظِيمًا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا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 118. إن الله نعم ما به 119. الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا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 وَإِذَا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وَإِلَى الرسول رَأَيْتَ المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يعلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا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 وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن ليبطئن أَن فَإِن أَصَابَتْكُم قال قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أكن معهم شهيدا شَهِيدًا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 119. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدُّنْيَا الدنيا وَمَن ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عَظِيمًا عظيما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 واجعل لَنَا من لدنك وليا واجعل لَنَا من لدنك نصيرا الذين آمَنُوا يقاتلون في سبيل الله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 اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سَيِّئَةٌ يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا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 وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فحيوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ ردوها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لا يجمع عندكم يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا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 فَإِن تولوا فاخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا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 فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنه وإن كان من قوم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 وكلا وعد الله الحسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمه وكان الله غفورا رحيما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 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خفتم أَنْ يفتنكم الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كنت فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فلتقم طَائِفَةٌ منهم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده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 ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يالمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما اننا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 ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما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 طائفت منهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أَجْرًا عظيما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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَهْدُونَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤمن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 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعْرَاضًا فَلَا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح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 ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فان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 إلى الصلاة قاموا كسى لا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلها 119. فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون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 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم